اللهم لا اله الا انت لا تجمعنكم الى يوم قيامه لا ريب فيه لا تجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين كف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 فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا عَلَى نَصِيرٍ إِلَّا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَضَرَ الضُّيُوفِ اَخِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ تَجَنُّبُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَةَ مَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ الْأَخْرِينَ يُرِيدُونَ وَيَأْمَنُهُمْ قَوْمُهُمْ كُلَّ مَا رَدُّ كُلَّ مَا رَدُّ إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيَنْقَلُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكُفُّو أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِتُّونَهُمْ وَأُولَٰئِكَ ஜானே